با تلاوتی زیبا و مندگار از های مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی سوره مبارکه ی آل امران آیات 121 تا 152 بم به مدت 41 دقیقه عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مطاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلوا 121. وعلى الله ذم ملهائ فَتَان مِكم أَ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون 13. سلافة آلاف من الملائكة 14. ألن يكفيكم أن Bi la the hour وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِأَقُوقُ I'm oh ولله ما في السماوات وما في الارض <تصفيق> يا اولي واتقوا الله يُوفِرُ لِمَن يَشَاءُ و God uh -huh. 129. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله That's the Surah al <önemli> God. One oh. والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام um... يوم احصى الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم فَقَالَ رَأَيْتُهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا وما لا One night. بسم <سؤال> رب نوف بسبيل الله وما ضعه وما والله يحب الص ربنا <تصفيق> و کئی من نبی قاتل معه ربیون کثیر معه کثیر فما Come ربنا في <تصفيق> والله يحب المحسنين يا Yes! Yeah. I come. وتنازعتم في الأمر وأصيتم وأصيتم. Oh. Mm -hmm.